قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما أن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ابدا تدري بالساقي كيف اش صار لو بعد موتي ركني مني لسلامي شانك فاخرت بعدها جيت معاك لا شرار يا كل خير جيتي بيوتك سقيف هي اكراو يا يوم يوم يرفعك إيه سبه الأمور هاي دكسير با هدي الزهر ومات علي الليل سيه ما شهر وصاته هم جاء وصف. هل علي, علي يا هون اذي قدر وصيه Wait. I'm وحقك يا شيب الهاشم وردت طبريت المحرام ابو All right. لا وين رحنا حطي دعباتي الان صنا حكامهم كل yeah uh -huh.